قَالُوا إِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فأسرها يوسف, فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين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 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.